اولائك يؤتون اجرهم المرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنه السيئه ويدرؤون بالحسنه السيئه ومن رزقناهم ينفقون واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا انا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين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 يُجِبْ إِلَيْهِ فَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ فَاتْلُ كَمَا سَاكَنوُا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِم إلا قليلا وكنا نحن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 أَكَمَن وَعْدَنَا وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَا كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كنتم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 من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تنصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا, ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون.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 لولا اَمَنَّ اللهُ علينا لَقَسَفَ بنا وَيكَانَ لا يَفْلِحُ الْكَافِرُونَ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ مَنْ جَاءَ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 وما كنت تتررج أي القائلَك الكتاب إا ررحمَةِّرببّك فلا تتكونَ النَّظهير للكافرين وَلا يصد النَّك عن آيات إله بعد إْ أُزِلت إليك وَدععوا إ إلى ربك وَود إلى ربّك وَلا تتكون من المشرركين وَلا تدعع مع الله إ نَْآ آخر لا إها إلههُ كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف نام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَضَّلْنَا لَكَ وَلِلدِّينَ مِنْ بَعْدِكَ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ولنجزينهم, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعُوا مَن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 الاَليسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَن أَنعَمَ عَلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْمِ الْخَطَايَاكُمْ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ولا يحملن اثقالهم اثقالا مع اثقالهم ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما فقذهم الطوفان وهم ظالمون فانجيناه واصحاب السفينه وجعلناها ايه للعالمين ويب راه ما إ الطان لقوم المد الله وال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 وَلُوطًا إذ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ كُلَّ مُنْكَرٍ فَمَا كَانَ جَوَابُ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا كُنَّا الله إلا أن قالوا أتينا بعذاب الله إن كنتم من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولمّا جاءت رسلنا إبراهيم بالمشرق قالوا إنا مهلكو قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطاً قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امراه كانت هنا الغابرين ولما ان جاء ترسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا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 وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خَلَقَ الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب واقم الصلاة إن الصلاة تبهى عن الفحشاء والمنكر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 يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فايايا فاعبدون كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم بويان انهم لنبويان انهم من الجنه غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها إعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم خَلَقَ خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأََّ يُؤْفَكُون اللههُ يَمَسُقُ الرِسْقَِمَََّ شَاء مِنْ رِبادهِ وَيَقذِرُ لَ إِ اللهه بكُلّ شيءَيئٍ عليم وَل إِن سَأْتَهُم مَن الزَّل مِنَ السَّمائِمَاأَ فَحي فَاحياابِِ فأحيا الْ الأرْرضَ مِن بعدِ مَوتِهَا لا يَقول